يا ابن الزكيه يا مرسى كل مقطوعات ما تترقى يا وصلنا سبت بتفاه يا ابن يدني سيكي يا ابن يا ما سا كلمه بطول ما تتوقع يا وضج فينا شده حزيننا لو وضج فينا ما تتوقع ما تتوقع فواح يا ليل صبر بيسود طفانه وكبار عظمين مصيبه بشدت احزاننا طفحك يا ليل الصبور بيسود غبار عظمين مصيبه يبشئت تحزانه ومسيل العان من دمته يجرجر وانه وغبار الهام حي طيب سور غبار يحيط بسور دنيا تعاني لما انطحت يا حسين نار وحزن وفراق خيما علي لما انطحت يا حسين نار وحزن وفراد شيما علي العاني عمانها وغمض جفينها العاني عمانها وغمض جفينها ما تترقها يا ما تترقها يا طفلا زبت بجفا Ya Abni Zijiyya Ya Marasaki Al-Makku Matat Rukaiya Fathna Nsibat Bikram Ya Abni Zijiyya Ya Marasaki Al-Makku Matat Rukaiya Shiddat Hizimah Dab Nwadji Fimah dinna hamba di fina al hatat ruqaya qaylat qariya kayloma تين شدي وتسال <تصفيق> كل يوم ويوم مر ليه ادا تشل تل <تصفيق> بتنوح الطيف لعنك بتين <تصفيق> <تنش> شدي <وتسأل تصفيق> تناديكي وحناناك ليه هيتمثل بعد جمدوب أصبر يا ويت حمد تناديكي وحلالك ليه هيتمثل بعد جمدوب أصبر و يا واد حمال الطفله وتنادي عليك تنعوس بي عاد برحلته غاب ما رد لي الطفله وتنادي عليك تنعوس بي عاد برحلته غاب ما رد لي من يحتضينها غمض جفينها ما تترقها ما تترقها يا ضفنا زبت بجفا يبني الزكيرية المنتج المنفذ لهذا العمل حازم الخويل ضفنا زبت بجفا يا بنيتي شجيه ما على الطفل من زغريت يتم يعيش بحام صرته ويلهم نياحة وهم صعوبة على الطفل من زغريت يتم يعيش يبحث سرته في الهيامني يا حى وهم اومري وحياتي عليه تيتعتم اخوي ورقية هاي صارت يتيمة يمرا سبوه تموت والله شظيمه اخوي ورقية صارت يتيمة يمرى سبوها تموت والله شظيمة إسحامك رمانها وغمض جفينها إسحامك رمانها وغمض جفينها ما تترق أيها ما تترق أيها ضفنا نسلت لسيكي يا لمراسك جدا حزين هاظر فينا ما تترقى <تصفيق> lama mithl lawat muhib mithl lawa wa nabat سكين صابت القدر وفاه يمك ناحتي ونامت القدر وفاه يمك ناحتي ونامت يم راسك المذبوح حلت مصيبه حالة طفلتك هاي قلبي تصيب يم راسك المذبوح حلت مصيب حالة طفلتك هاي قلبي تصيب احزانك سبينه وغمض جفينه احزانك سبينه وغم ما تترقى ما تترقى مع الترقيه مع الترقيه جدت حزينها والله دي حزينها والله دي فينا مع الترقيه مع عجب ما تحسست ما هيجة إحساسك من بنتك رقيق عيدك يمرسك من بنتك رقيق عيدك يمرسك جطاع من هالنفسك غابي ويا انفاسك غفت ويتخلطت وينورني براسك غفت ويتخلطت وينورني براسك تشن خاطبان الراس ناديا زينب الحالة ترقي يا ذا قلبو تعذب جن خاطبان الراس ناديا زينب الحاله ترقي يا جن خاطبان الراس ناديا زينب لا ترقى يا ذاك جلب تعذب الروح يدهانها وغمض جفينها الروح يدهانها وغمض جفينها ماتت رقى ماتت رقى يا ضفلا سبت يا ابن الزكيه يا امراسه كل ما بتقول ما تترقى يا تسلم سبدك فاه يا ابن الزكيه يا امراسه كل ما بتقول ما تترقى يا شده ماتت حزينة رمضة جفينة ماتت رقايا ماتت رقايا الهندسة الصوتية والتوزيع المهندس أركان السلامي والمهندس ضرغام الحسين بصوت الرادود الحسيني مل حيدر الخفاجي كلمات شاعر الحسيني باسم أبو صخر الكربلاء الاخراج الصوري والمونتاج سيد عديل أعذاري